الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقلة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأبد الأمانة ونصح الأمة وكشف الغم وجاء في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد هذا هو اللقاء التاسر والستون واليوم نقف على باب ظرف الزمان وظرف المكان قال المصنف رحمه الله تعالى ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم و الليله و غدوه وغدا بكره و ها و غدوه ها و وغدا و وصباح ومساء وأبداً وامدا وحيناً وما اشبه ذلك ثم قال ظرف المكان تكلم بعد ذلك على ظرف المكان وقال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك لما فرغ المصنف رحمه الله ركزوا معي جيدا لما فرغ المصنف من المصدر وما يتعلق بالمصدر من تعريفه وشروطه وتقسيمه وأنثلته ذكر عقبه الظرفين لماذا؟ لماذا عندما فرغ من ماذا؟ من المصدر ذكر عقبه الظرف لماذا؟ لما بينهما من المناسبة أين تتجلى هذه المناسبة؟ لأن المصدر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الزمان كما يحتاج إلى المكان يقع فيها أو يقع فيه أو يقع فيهما الضرب يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى المكان الذي يقع عليه فلذلك لما كان بينهما مناسبة وتناسب ذكره عقب المصدر ذكره عقب المصدر واضح سوف يركز معي جيدا إذن هذا يسمى عندهم بماذا بالتنسيق التنسيق ركزنا التنسيق بين المصدر والظرف اولا تكلم على المصدر والمصدر ما هو حدث حدث الأكل الشرب القراءة الكتاب النوم مصدر المصدر حدث حدث يحتاج إلى ما يحتاج إلى زمن كما يحتاج إلى ماذا؟ إلى مكان فلذلك ذكر عقب المصدر ظرف الزمان وظرف المكان ولهذا قال المصنف باب ظرف الزمان وظرف المكان الآن ظرف الزمان وظرف المكان له أسماء كثيرة من يذكر لنا بعض أسمائه المصنف سماه ماذا؟ سماه ظرف الزمان وظرف المكان اسمعوا بهذا الاسم كثير من النحات كثير من النحات ماذا اسموه ظرف الزمان وظرف المكان هذا الاسم الاول تذكروا الاسم الثاني سجلوا سماه البصريون ماذا سماه ظرفا قل لي وما الفرق بينما ذكر عن مصنف ظرف الزمان وظرف المكان نقول هناك فرق أين يتجلى الفرق حيث قال ظرف ظرف بالتنكير دون اضافه لم ينفه إلى الزمان ولم ينفه إلى المكان فلذلك سماه البصريون ظرفا مطلق وإن كان هذا علي اعتراف طبعا وسماه الكوفيون هذا الاسم الثالث سماه الكوفيون ماذا اسمه سماه الكوفيون مفعولا فيه سماه الكوفيون مفعولا فيه اذن فالاسم الاول الذي ذكره المصنف والاسم الثاني الذي ذكره البصريون ظرف ظرف والاسم الثالث ما هو سماه الكوفيون ماذا اسمه مفعولا فيه من مفعولا فيه وسموه الفراء ماذا سموا فراء محلا سموا الفراء محل هذا كم اسم أربعة فهما أسماء كثيرة نذكر من اليوم أو في هذه المرحلة نذكر أسماء خمسة كم ذكرنا الآن أربعة أسمعوا الكسائي وهو إمام في النه وهو شيخ إمام النحات وسمه الكساء وأصحابه صفات صفات إذن الأول ظرف الزمان وظرف المكان والثاني ظرف فقط بدون إضافته إلى الزمان أو إلى المكان وهذه تسمية من؟ تسمية البصريين وسمه الكوفيون مفعولا فيه وسمه الفراء ما اسمه الفراء؟ حل. محلا واسمه الكساء واصحابه ماذا؟ ها؟ صفات صفات لكن النحاة اعترضوا على البصريين على تسمية البصريين حيث تسموه ظرف لأن الظرف ما هو الظرف اللغه الظرف لغة الوعاء الوعاء المتناهي الاطراف والأقطار هذا ليس اسم الزمن وليس ايوم اسم المكان وليس اسم الزمن كذلك ولا اسم مكان كذلك فلذلك اعترضوا علي اعترضوا علي واضح طيب هذا من حيث التسميه من حيث التسميه سماه المصنف ضف الزمن وضف المكان وسمعوا البصريون ظرفا ولذلك اعترضوا عليه لأن الظرف لغة في اللغة ماذا؟ الوعاء الوعاء إذا كان الوعاء مش, مش مطلق الوعاء الوعاء المتناهي أقطار وليس اسم الزمان ولا اسم المكان كذلك الوعاء المتناهي الاقطار فاسم الزمان كذلك؟ لا اسم المكان كذلك؟ لا وسمعه من سماعه الكوفيون مفعولا فيه كما يقاله ظرفا يقاله ظرف الزمان وظرف المكان وكما يقاله مفعولا فيه سماه من ايضا سماه الفراما حلا وسمعه الكساء وأصحابه ماذا سماه صفات هذا الحج المصنف في المتن اذا انعمتم نظر في المتن قسم الظرف الى قسمين أو قل قسم المصنف المفعول فيه إلى قسمه قسم المفعول فيه إلى قسمه من يذكر هذين القسمين؟ إلى أحسن قسمه إلى ظرف الزمان وإلى ظرف المكان هنا السؤال قد يقول قائل لماذا جمع المصنف ظرف الزمان وظرف المكان في باب واحد؟ فهمتم السؤال؟ ايش هو السؤال لماذا جمع المصنفون ظرف الزمان وظرف المكان في باب واحد قال باب ظرف الزمان وظرف المكان لماذا هل هناك يعني شيء هناك مناسبه هناك حكم هناك ما يدل على التقديم هناك ما يدل على الجمع هل هناك من مناسبة؟ فلذلك إذا أمعن الإنسان النظر في الترجمة يجد المصنف جمع بين ظرف الزمان وظرف المكان في باب واحد فلماذا جمع المصنف بينهما في باب واحد؟ الجواب جمع المصنف ظرف الزمان وظرف المكان في باب واحد لماذا؟ لأسباب السبب الاول لتشابههما لتشابههما فظرف الزمان وظرف المكان بينهما من تشابه وايضا لتقارب احكامهما اذكر الان سببين السبب الاول الذي جعل المصنف ومن يعني فعل مثله يجمع الظرف ظرف الزمان و المكان في باب واحد سأل الاول ماذا لتشابههما فلذلك ربما الذي لا يفرق ينظر الى ظرف الزمان وإلى ظرف المكان ولا سيما اذا كان مبتدئا يظن على ان ظرف الزمان هو ظرف المكان كما يظن ان ظرف المكان هو ظرف الزمان هذا غير صحيح فلتشابههما جمع يوم المصنف في باب واحد ولتقارب أحكامهما جمعه المصنف أيضا في باب واحد ما هو حكمهما ما هو حكمهما حكمهما النص هذا أص والذي يخرج عن نص يأتي الكلام عليه لكن قد يقول قائل منكم إن كان كذلك كما قلت جمع بينهما لتشابههما ولتقارب أحكامهما فلماذا أفرد كل واحد بتعريف فانتم اذا كان للعلل التي ذكرتم لماذا المصنف وغيره أفرد كل ماذا كل واحد بتعريف خاص به ما هو الجواب الجواب افرد المصنف ظرف الزمان بتعريف يخصه كما أفرد ظرف المكان بتعريف يخصه تسهيلا على المبتدئ وتقريبا له حتى لا يقع كما يقول العلماء لا يقع في حيث بس أو كما قال بعض العلماء حتى لا يقع في ورطة الاشتباه لأننا قلنا لتشاروين فحتى لا يقع في ورطة الاشتباه وحتى لا يقع في حرس بيس ماذا فعل خص كل واحد بتعريف يخصه او ذكر لكل واحد تعريف يخصه فهمتم هذا ها واضح واضح طيب اذا كان كذلك ايضا فلماذا قدم مصنف ظرف الزمان على ظرف المكان لماذا صدر به لماذا لم يقل باب ظرف المكان وظرف الزمن إنما هو قال ايش باب ظرف الزمان وظرف المكان لماذا قدم ظرف الزمن والتصديق يودن بالتشهير والتقديم يكون للأهمية والتقديم يقدم حتى في في مذا في الحسابات فلذلك قدمه لماذا قدمه ظرف الزمان على ظرف المكان لماذا للدلاله هذا هو الجواب اكتب الجواب للدلاله على عراقته على الظرفيه لأن يدل على انه عريق له اصل وجذور على عراقته فماذا في الظرفية في الظرفية فهو يدل على الظرفية أكثر من الملاط من ظرف المكان فلهذا السبب قدم واضح؟ إذن هذه بعض الوقفات مع العنوان باب ظرف الزمان وظرف المكان فذكرنا الأسماء وذكرنا أيضا سبب جمع المصنف له ما في باب واحد كما ذكرنا ايضا سبب تقديمه لظرف الزمن الان بعد هذه الفدله كما يقولون نعرف الظرف ما هو الظرف في الواقع قل الوعاء الوعاء الوعاء هو ما يطلق عليه بالماعون ما يطلق عليه بالماعون فالوعاء هذا يعتبر وعاء يقال وعاء من حيث اللغه وكائن وحتى ولو كان اكبر من هذا يقال له وعاء فمن حيث اللغه لا يخصص الحجم فلذلك نقول الظرف هذا ظرف هذه المكتبه كلها تعتبر ظرفا والظرف الذي تكون بداخله رسالة يعتبر ظرفا فاذا هل التعريف يحدد المساحه أو يحدد الحجم لا أبدا إنما هو الظرف وكل ما له إيش له شيء متناهي وله شيء محدود معرف واضح إذن هذا الظرف من حيث اللغة الظرف من حيث اللغة ما هو الظرف من حيث ضرف الزمن, الزمن. الزمن. في استلاح النوحات ما هو الظرف في استلاح النوحات ننظر في كلام المصنف ماذا قال المصنف هو اسم الزمان هو اسم الزمان اسم الزمان يعني الاسم الدال على الزمن اسم يدل على زمان يكون فضله طبعا الفضله انا نفهم فيه فضله المنصوب هذا حكمه هذا حكمه لماذا قلنا المنصوب او لماذا قال المصنف هو اسم الزمان المنصوب هو اسم الزمان المنصور هكذا قال المصلح انظروا في المب هو اسم الزمان المنصور واضح طيب عندك هنا هو اسم الزمان كما قال هو اسم الزمان المنصور ها يعني الاسم الذي يدل على الزمان الفضله المنصور عندما قال الفضله طبعا خرجت العمده وعندما قال المنصور ما الذي خرج الرف والجر الرف والجر مثلا تقول من يوم الجمعه الى يوم الخميس او من يوم الخميس الى يوم الجمعه او تقول سررت بيوم الجمعه سررت بيوم الجمعه هل يكون هنا من أم ام مجرورا يكون مجرورا ولكن هل يكون مفعولا فيه؟ لا يكون مفعولا فيه. لا يكون مفعولا فيه. إذن لا بد أن يكون المفعول فيه كيف يكون منصوبا؟ طيب قل التعريف هو اسم الزمان المنصوب قل تبع بتقدير معنى فيه كما سيت إن شاء الله. صمت يوم الخميس. صمت يوم الخميس قدر في أنت عاسم يوم الخميس قدر في صمت في يوم الخميس صمت في يوم الخميس واضح طيب قبل أن نتكلم على تقديره ما هو ناصبه هو, قال هو اسم الزمان منصب ومن هو ناصبه هل الاسم اسم فاعل أو الفعل من الذي عامل النصب في المفعول فيه؟ الجواب ما يذكر معه من فعل أو شبهه ناصبه ما يذكر معه من فعل أو شبهه مثلا شبه الفعل هو اسم فاعل اسم الفاعل إذا كان متعديا طيب أنت اليوم إذا كنت صائما وسأل سالك واحد أصدقائك لا من باب الرياء ولكن أراد أن يرغمك على الأكل فقلت له أنا صائم اليوم أنا صائم اليوم واضح طيب أنت تعب لنا أنا ما هو؟ قل أنا ما هو؟ شو؟ أنا صائم أنا صائم مبتدا نعم قل مبتدا مبكى أنا, أنا مبتدا مرفوع وأنا مرفع مبني على السكون في محل ماذا؟ في محل رفع لأن المبتدا كيف يكون منصوباً لجزور مرفوع ورافع له الابتداء الابتداء عاني ليش؟ عاني المعنوم قدر لي عاني المعنوم لا لا يقدر طيب ما هو الابتداء؟ شنو هو الابتداء؟ جعلوك جعلوك الشيء؟ اولا لتخبره عنه الثاني ما ابن لنملك؟ ورفعوا مبتداء لماذا تتكلم هكذا بي؟ ورفعوا مبتداء بالابتداء جميل أنا صائم صائم هذا ما أنا مبتدأ صائم ما موقعه في الحرام خبر قلها بالجرد خبر ما به خبر من صغر من جرد وعلى ما ترفع ايه؟ افعى الصوت ايه ضم الضائر في اخير الرافع له كم مدى فيه الخبر ثلاثة ما هو الاول المبتداء والثاني الابتداء والثالث هما معا الابتداء والمبتداء تعاون على رفع الخبر ماذا قال نو مالك في المبتدا ورفع مبتدا وماذا قال في رفع الخبر كذاك رفعوا خبرين بالمبتدا ارفعوا صوتا كذاك رفعوا خبرين بالمبتدا طيب أنا صائم هذا شغل اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا سفر مشبهة ولا أمثلة مبالغه أنا صائم اسم فاعل حسن اسم فاعل صائم في الضمير المستتر على من يعود على أنا صائم أنا طيب اليوم مفعول فيه من الذي عمل فيه الناص ها. من الذي عمل فيه النصب اسم فاعل اسم فاعل لأنه قلنا الذي يعمل النصب في المفعول فيه ايمم بزاف صمت يوم الخميس صمت في الوفاء يوم نوقف العره مشوينه فين واش ماذا ظرف ظرف لا هذا ظرف مكان ظرف زمن ظرف زمان صفه محل محل ماشي محل ظرفا واضح تذكروا هذه الاسماء طيب من الذي عمل النصر في يوم صمتوا يوم من عمل فيه النصر صام الفعل واضح انا صائم اليوم من الذي عمل النصر في يوم صائم فعل ولا اسم فاعل ايه قول اسم فاعل اسم فاعل, اسم فاعل. الاول صمت يوما من الذي عمل فيه الفعل صامت و صائم من الذي عمل فيه اسم فاعل واضح طيب او قد يكون العامل فيه من اسم المفعول زيد مكرم او مكرم ها مكرم صائمك مصائم صائم اليوم, اليوم اليوم اليوم فاسم فاعل زيد مكرم بكره مكرم اليوم فإذن هنا مكرم من الذي عامل فيها النص اليوم اليوم من الذي عامل فيها النص مكرم اسم اسم واضح فإذن عامل النصب اما ان يكون فعلا او ما يشبه الفعل ما يشبه الفعل ماذا كاسم الفاعل واسم المفعول مكرمون اليوم ها واضح اذا اما اسم فاعل واما اسم مفعول واما ها اسم فاعل أو اسم مفعول واما ماذا اول فعل الاول فعل والثاني اسم فاعل والثالث اسم مفعل فهو اسم الزمان المنصوب بتقديري فيه معنى بتقديري فيه نلاحظ معنى فيه لا بد نلاحظ معناها وهذا فيه لأنها تدل على الظرفيه تدل على الظرفيه احترازا من قولنا احببت يوم الخميس أو أحببت يوم الجمعة. وش اسم الزمن هنا؟ على معنفي؟ ركزوا معي. أحببت يوم الجمعة. هل اسم الزمن هنا على معنفي؟ الضفية أم ليس على معنفي؟ ليس على معنفي. لا تقول نعم يعني تامل لا تتسرع. طيب. قل لي اذا كان على معنى في احببت في يوم الجمعه انت انت لم تحب غير الجمعه يوم الجمعه لو احببت في الله احدا يوم الجمعه لا شيء انت تقول احببت يوم الجمعه واش يمكن تقول احببت في يوم الجمعه يمكن لا يمكن فلذلك هذا اسم الزمان لكنه ليس على معنى في التي تفيد الظرف لأن الظرف شنو هو الظرف؟ هو ما ضمن أو ضمنا من اسم وقت أو اسم مكان معنى فيه ويكون بالطراض لا بد أن يكون بالطراض ولذلك النماري قد الظرف وقت أو مكان ضمنا في بالطراض كهنا مكت زمنا فالمصنف ذكر أن الظرف أن يكون ظرف زمان او ظرف مكان يضمن معنى في بالاضطراب ثم مثل لو قال امكث مصل ملك امكث هنا أزمنا هنا شو هذا ظرف لف اي ظرف هنا, هنا لفظ زمان ولا ظرف مكان مكان احسنت لفظ مكان زمان زمنا ظرف زمان ظرف الزمان والظرف المكان هما معا ها تضمنان معنى في لان المعنى امكن في هذا الموضع او امكن في هذا الزمن امكن في ففيه معنى فيه معنى ايش فيه ضمنا ضمنا معنى في نلاحظها ضمنا ضمنا في واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن معنى في من اسماء الزمان أو من أسماء المكان لان عندنا اسماء الزمان وعندنا اسماء المكان ليس فيها معنى في لا تتضمن معنى في فاذا جعل اسم الزمان أو اسم المكان جعل مبتدا أو جعل خبرا هل يسمى ظرفا في هذه الحاله الجواب لا اذا جاء ظرف الزمان او ظرف المكان مبتدا او ظرفا هل يقال له مفعول فيه مثلا يوم الجمعه فيه يوم مبارك يوم الجمعه علم يوم ما مقابل اعراب مبتدا كيف يكون مبتدا مرفوع و على طرفه ضم الله في الاخير يوم الجمعه ما مقابل الجمعه يوم الجمعه لا اقرا في الاعراب مضافله مضافله مفعول يكون مجروح يوم الجمعه يوم ما اقرا هذه خبر اذا لاحظتم هنا يوم وقعت مبتدا وقعت إيش وقعت خبرا يوم الجمعه يوم مبارك كتب المثال عندما نعرف لتفهم القاعده اكتب اكتب مثال يوم الجمعه يوم مبارك او تقول يوم عرفه يوم مبروك او مبارك او مبارك فلاحظتم هنا يوم ما موقع اعرابنا مبتدا يوم مضاف الجمعه مضاف لي. يوم مبارك يوم كفره ها خبر مبارك صفه نعت ها طيب يوم عرفه نفس الشيء يوم مبارك او ها اذا هنا كيف هو هل يمكن ان نقول مشغول فيه لا لانه اولا خرج لكونه لا يتضمن معنى لا يمكن ان تقول في يوم الجمعه في يوم مبارك ممكن لا يمكن هل يمكن ان يكون مفعول في يوم الجمعه يوم مبارك لا اذن ما موقع في الاعراب ممتدا وخب وكذلك يخرج منهما ما كان مجرورا ما كان مجرورا سرت في يوم الجمعه وجلست في المسجد ها هنا نجر بالفعل يحتاج ها إلى أن نقول فيه مفعول فيه لا هذا ليس مفعل فيه واضح هذا فلهذا قال المصنف رحمه الله هو اسم الزمان المنصوب في إشكال هو اسم الزمان المنصوب طيب من ناصبه ها إذن الفعل وين اسم الفاعل وين اسم الفعل, وإما اسم الفعل وإما اسم جميل ضم معنى فيه ماذا قال بتقدير فيه بتقدير فيه هل يمكن أن نقدر فيه فيما كان مبتدا أو خبرا ولا لا لا يمكن فيما كان مبتدا او خبرا لا يمكن أن نقدر ها ان نقدر فيه معنى فيه وكذلك ما كان من أسماء الزمان أو من أسماء المكان وكذلك يخرج منهما ما وقع ما دخل عليه حرف الجر سرت في يوم الخميس سرت في يوم الجمعه جلست في المكتبه وهكذا واضح في اشكال التعريف عرفت اعرفوا معنى التقدير في يعني ضمننا معنفي نلاحظها لا بد ان نقدرها وهي يسمى ظرفا في هذه الحاله اذا كان ليس فيه ما ما هل يسمى ظرف الخلاف قائم في تسميته ظرفا من حيث الاصطلاح فقط وكذلك الخلاف قائم من حيث ما نصب منهما مفعولا به تقول مثلا ركزوا معي بنيت الداره بنيت المسجد بنيت فعل وفعل و دار مفعول به ليس مفعول فيه هنا فهنا مفعول به هل يمكن ان يقال فيه مفعول فيه هذا خلاف الصحيح انه لا يقال لهم مفعول فيه هذا كمثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا يوما هل اتقوا يوما اعرف اتقوا يوما اتقوا فعل اجل اتقوا انت فعل اجل فعل امر نعم اتقوا يوما فعل يوم ما مقرف الاعراب ها كان مفعول به لان التقوى ليست في اليوم لو كانت التقوى حاصله في اليوم ماذا يكون والتقوى اليوم لو كان التقوى حاصلة في اليوم يكون مفعول فيه ولا مفعول به لو كانت التقوى أو الخوف حاصل في اليوم هذا يكون مفعول فيه ولا مفعول به مفعول فيه لكن لو كان الخوف من اليوم ماذا يكون هذا مفعول فيه ولا مفعول به مفعول به به واضح طيب ولذلك والتقوى ومن هذا مفعول به مفعول به واضح ولهذا المصنف مما قال بالتراض بتقدير معنى في والمصنف ممالك قال بالتراض ماذا قال بالتراض الظرف وقت أو مكان ضمن فيه ولكن ذكر فيه بالتراب يعني ماذا يحترز من قوله بالتراب يحترز من نحو قولنا دخلت المسجد وسكنت المكتبة وذهبت المدينة ذهبت المدينة هل قال بالتراب لأن كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرنا سواء كان المكتبه أو المدينة يعني هذه الأسماء الثلاثة متضمن معناه فيه دخلت المدينة معنى دخلت المدينة ذهبت المدينة ذهبت إيش في المدينة هذا فيه معناه فيه ولكن متضمن فيه على فيه مضطرب وليس ليس مضطربا ليس مضطربا لماذا ليس مضطربا لماذا ليس مضطرب ليس كثير من لأن قاعدة عندهم أن أسماء المكان المختصة ها افهموا هذه القاعدة أسماء المكان المختصة لا يجوز حرف في معها أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها طيب البيت والدار أو المكتبة في هذه الأمثلة كيف هي أسماء أسماء ماذا أسماء المكان البيت المكتبة الدار المدينة هذه أسماء يش أسماء مكان ولا اسماء أسماء زمان ولكن أسماء المكان هذه مبانا ولا مختصه ها مختصه مختصة لأن المكتب المدينة وهي بالغالبة عالم على ماذا على مدينة مدينة النبويه مدينة من على راجح ويجوز وزاد الاسم ها واضح طيب فهي مختصة فالأسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معا لا تقل ذهبت المدينه ولكنك لا تقدر فيه بل هذه في ضروري هذه في ضروري ولكن في هذه الحاله المدينه والمكان والمكتبه والدار الى اخره هذه الامثله التي ذكرنا تكون منصوبه على ماذا من يقول لماذا نصبت هذه الأسماء؟ أسماء المكان المختصه نصبها على ماذا؟ على التشبيه بالمفعول به. بعد إسقاط الخافر يا قن مالك، فإن حدث وإن حدث فالنصب المنجرن. ذهبت إلى المسجد إذا حذفت إلى هذا كي اسمح حرف خافض ولا هذا حرف خافل حرف جم إذا حذفنا شنق ذهبت المسجد واضح ذهبت المدينة ذهبت إلى المدينة ركز معي ذهبت إلى المدينة هنا ما في إشكال ذهبت في المدينة ذهبت إلى المدينة إذا مجروب الحرف إذا أسقطنا أسقطنا الحرف الخافر الذي عامل الخفض إذا اسقطناه المجرور كيف يبقى فهيك ذهبت إلى المسجد أسقطنا إلى المسجد بمجرور كيف يصبح الآن إذا أسقطنا إلى منصوبا ولهذا قال ملك وفعد أهل وإن حذف إذا حذف من حرف الجر فالنصب لمن؟ للمنجر فالنصر للمنجر فلذلك يقولون منصوب على التشبيه بالمفعول به منصوب على التشبيه بالمفعول به فإنت طيب فإذن هذه الأسماء التي ذكرنا أسماء المكان المبهمة قلنا في الإعراب لا يمكن أن نقول مفعول فيه وإنما نقول منصوب على ماذا على التشبيه المفعول به بعد إسقاط حرف الجر أو بعد إسقاط الخافر هذا يعبر يقول بعد إسقاط الخافر وقالوا والمضطارد أن ما كان معتادا مع جميع الأفعال قدمت مساء يعني في مساء لعبت مساء عدت مساء لكن الامثله التي سبقت دخلت الدار لا نقول صليت الدار او قمت الدار لان هذا غير معتاد مع جميع الافعال لان نحن نتكلم ما كان ايش ركز معي مساء هل هو معتاد مع جميع الافعال ركز معي في هذا مساء ادخل عليها جميع الافعال قمت مساء قدمت مساء رايته مساء عدت مساء نمت مساء كل افعال مطرده مع املا فهو مطرد مع جميع الافعال لكن هل يمكن ان تقول مع الدار دخلت الدار قمت الدار نمت الدار صليت الدار يمكننا ولا يمكن لا يمكن فلذلك قال المطرد المطرد لا بد من هذا فانت سؤال يعني نحن عندنا اذا كان مطردا يعني ان يكون غير معتاد او ان يكون معتاد مع جميع الافعال وغير المعتاد لا يكون مطردا فانتم هذا المعتاد المطرد هو اكتب المطرد ما كان معتادا مع جميع الأفعال المضطرب ما كان معتادا مع جميع الأفعال طبعا اليوم سنتكلم إن شاء الله على ضف الزمن فقط نتكلم على ضف الزمن فقط لماذا؟ لأن المصنف إن جمعه ما في باب فضف الزمن كأنه باب مستقل ولهذا في الاعراب هو يكون مستقلا لذلك نتكلم اليوم إن شاء الله على ظرف الزمن فقط وننبه الى ان إن شاء الله بعد عيد الاضحى سنستأنف ونبدأ بظرف المكان وأما درس الغد إن شاء الله فنعتذر لان غدا عندي بعض الأشياء ربما سفر، فان شاء الله بعد العيد مباشرة نستأنف نعتذر على درس العقيدة طيب ننتمي إن شاء الله ماذا قلنا المضطرب؟ من مراد المضطرب عاصم؟ وما كان معتادا على جميع الأفعال ما كان معتادا على جميع الأفعال أما إذا لم يكن معتادا على جميع الأفعال فلا أعطينا مثلا بكرة مساء غدوه غدا ها هذه كلها أسمعي أسمعي الزمن ولا لف الزمن ولا إيش لف الزمن بكرة مساء الضوحى إلى اخره ضف زمن طيب هل جميع الأفعال تكون معها مضطرده ولا؟ لا ها قل للعاصر غدوة أدخل عليها جميع الأفعال بكرة مساء قدمت ها ركز معا قدمت ماذا مساء لاحظت ما الفعل الذي دخل على مساء ايش هو قدمة قدمة طيب مكان طيب ادخل عليها قدمت الدارة جائز صليت مساء صليت مساء واضح هذا ممكن عاصم ممكن نعم ممكن طيب قل صليت الدار ممكن ممكن صليت الدار غير, غير ممكن لماذا لانها غير معتد مع جميع الافعال طيب ذهبت مساء هل ممكن ذهبت الدار غير ممكن طيب عدت مساء عدت الدار غير ممكن نمت مساء نمت الدار غير ممكن ذبحت مساء ممكن ذبحت الدار غير ممكن فانت الان المطرد يعني ما كان معتادا مع جميع الافعال وما لم يكن كذلك فلا لذلك لا يمكن ان نقول ذبحت الدار بينما تقول ذبحت مسح ولا يمكن ان تقول صليت الدار بينما تقول صليت مسح ولذلك رمالك قال بالترادف لانهم يصلون الى هذا ولا يقفون عند قوله المطرد يعني المقصود به الاضطراب وان كان بعضه شراح الالفيه قال المصنف ما كان يحتاج الى ان يذكر الاضطراب في تعريف الظرف لان الاضطراب ادخله كثير من الشراح وادخله حتى ابن مالك في التعريف قال ان المفعول به غير مظلم معنوي المفعول به مظلم معنوي فكذلك ما شب به فيكتفي في التعريف ان يقول ما ضم ضمنا أو ضمنا معنا فيه فقط دون أن يزيد بالتراب ولكن هذا الاعتراض في الحق كان في غير محمد نحن كنا قد حفظنا تعريفا من فم شيخنا الشيخ عياد رحمه الله تعالى للمفعول فيه أو للظرف هو تعريف جامل شامل وأهل المنطق يقولون التعريف المناطق يقولون التعريف ينبغي أن تكون جامعة مانعة فاذا لم تكن جامعه مانعه تكون ايضا تعريف غير غير ها غير مستكمل كل اطراف التعريف واضح طيب فكنا حفظنا احب بدا انتم ايضا تحفظون هذا هذا التعريف واكتبوه وسترون عاصم انت معنا اكتبوه وسترون الظرف يكتب اسم يذكر لبيان اسم يذكر لبيان زمان الفعل اسم يذكر لزمان لبيان زمان الفعل وصبح الله كل من كان يقرأ عنده كان يذكره بهذا التعريف ويطلب منه أن يحفظ هذا التعريف اسم يذكر لبيان زمان الفعل سنت يوم الخميس سنته اسم يذكر لبيان زمان الفعل هو زمان الفعل متى؟ يوم الخميس او مكانه دخلت الدار دخلت الدار إذن قلنا ماذا كتبتم؟ الضف اسم يذكر لبيان زمان الفعل او مكانه على تقدير معنى فيه على تقدير معنى فيه الإخوة يكتبون؟ ها؟ اسم يذكر لبيان زمان الفعلي او مكانه ها ماذا كتبتم آخر؟ ما بتقدير معنى في باقي التعريف ما, ما, ما تكمل واذا لم يتضمن اكتب واذا لم يتضمن اسم الزمان او اسم المكان معنى في ان شاء الله اذا كتبتم التعريف وقرؤوه وتاملوه وسترون ان كل ما ذكرناه مجموع في هذا التعريف كل ما ذكرناه الذي سبق مجموع في هذا التعريف وتعريف يعني لا اقول كبيرا وتعريف مختصر ولكنه في الحقيقه جامع ها ماذا كتبتم اسم يذكر لبيان زمان الفعل او مكانه على تقدير معنى في وإذا لم يتضمن اسم الزمان أو اسم إذا لم يتضمن اسم الزمان أو اسم المكان معنى في لا يكون ظرفا وإذا لم يتضمن اسم الزمان أو اسم المكان معنى في لا يكون ظرفا كتبت أن بل يكون أتب بل يكون كسائر الاسماء بل يكون كسائر الاسماء سبحان ربي العظيم بل يكون كسائر الاسماء حسب ما يطلبه العامل حسب ما يطلبه العامل اثبت عليه فقد ياتي مبتدا وخبرا فقد ياتي مرتبأا وخبرا نحو يوم يوم قدومك يوم مبارك يوم قدومك يوم مبارك قلنا على حسب ما يطلقه العلم فقد ياتي مرتبأا وخبرا نحو يوم قدومك يوم مبارك ويأتي فاعلا ويأتي ها وياتي فاعلا وياتي فاعلا نحو جاء يوم ها الاحد طيب جاء يوم الاحد لا تعني ان الشخص انما تعني زمن يوم الاحد جاء يوم الاحد واذا كان الظرف لا اكتب وإذا كان الظرف لا يقبل تقدير في كئذ وحيث اول بما يقابله كحي اول بما يقابله كحي طيب واذا كان الظرف لا يقبل تقدير في كئذ وحيث اول بما يقابله كحي اقرا ما كتبتم وسنشرحه ان شاء الله ولو إجازة ها اقرا ما كتب اقرا ما كتب ها ا اسم نون ازكار البياني زمان فعلي طيب فهمت هذا صمتوا يوم الخميس يذكر لماذا اذا ما الفعل اي فعل الفعل؟ صار نعم طيب او مكانه او مكانه مكان دخلت الدار مثلا ها يعني يذكر بيان المكان واضح طيب على تقدير ايش معنى, في. معنى في. سنت يوم الخميس اي في يوم الخميس دخلت الدار اي في الدار واضح طيب واذا لم يتضمن اسم الزمان او اسم المكان انا فيه هل يكون لفظا لا يكون لفظا لا يكون لفظا وما لا يكون يكون كسائر الاسماء يعني بحسب ما يطلبه العامل حسب ما يطلبه العامل فاذا كان مرفوعا مبتدا نقول مبتدا فقد ياتي مبتدا وقد ياتي خبرا وقد ياتي فاعلا فاذا كان مثلا قلت يوم العيد يوم مبارك اصلا يوم العيد يوم مبارك هنا اتى مبتدا وخبر اين المبتدا ظرف زمن يوم العيد اين هو يوم يوم, يوم. عارف يوم الف صوره نعم مبتدا كيف هيكم؟ وعلى يوم وعلم طفحين العيد نعم يوم العيد مضافة إليه حسنة يوم ما مقام على خبر مبارك ما هو صيفة حسنة نعط يعني طيب وقد يأتي فاعلة جاء يوم العيد جاء يوم العيد أنت جاء إيش فعلا ما يوم فاعل كيف يكون فاعل وصولا جه مرفو أفع صوتك ضمضاء الفاخره يوم مضاف العيدي مضاف اليه واذا كان الظرف لا يقبل, لا يقبل تقدير فيه لا لاحظ اذا كان الظرف لا يقبل التقدير فيه مثل ماذا اذ هل ممكن تقول يوم اذ بلغت القافله يوم في اذ لا يقبل فيه حيث لا تقبل فيه واضح طيب هي اذ ظرف حيث ظرف لكن هذه الاسماء تقبل فيه ولا ما تقبلوا؟ لا تقبلها لا تقبلها اذا ماذا نفعل اذا كانت لا تقبل فيه عاص انظر فيه دعك من التعريف الان اذا كانت لا تقبل فيه مثل اذ لان اذ لنا إذ للمضي واذا للآتي وقت تأتي المفاجآت إذ للمضي واذا للآتي ولكن حتى هنا إذ وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال الكون إذا تلا إذ وألزموا حيث وإذ عفوا وألزموا حيث وإذ وإذ ينوى ويحتمل فإذ هنا إذ وحيث لم تقبل تقديري في اذ لم تقبل تقديري حيث لم تقبل تقديرها ماذا نفعل نؤون بما يقابل بما يقابل الحرف الذي لم يقبل يش فيه مثلا جاء اذ طلعت الشمس نؤون بماذا بحين جاء حين طلعت الشمس جاء حيث حضر الامام جاء حين حضر الامام فالذي لا يقبل فيه مثل اذن وحيث ماذا نفعل معهما نؤول بما يقابلها كحين فهمتم ولا ما طيب اقرا التعريف الان وتأملوا وانظروا بقي فيه اشكال هم. اقرا اقرا الحرف وليس المذكر اللي بيعني زمني الفاعل. ألف صوتي. أو مكان هي تقديري معنافي فيه. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. نعم. وإذا دم متى اسم المك اسم الزمن أو اسم المكان معنا في معنا فيه لا يكون لا يكونه. يكونه ك... لا يكون ضف. ماذا يكون؟ يكون حسداش. كسائر الأسماء. أكسائر الأسماء. حسب ما يطلبه حسب ما يتطلب العامل إذا كان مبتدا مبتدا أو خبرا أو كان فاعلا. فهو تقول في الاعراب مبتدا وخبر تقول فاعل زيد فغادي ياتي مبتدا وخبرا او خبر أو نعم نحن ها يوم قدومك يوم مبارك يوم قدومك يوم مبارك مبارك عرفتوا الاعراب طيب ويأتي فعل نحن جاء يوم الاحد يوم مش يومه يوم فاعلنا انت لا تقول شخص جاء في يوم الاحد أنت تقول جاء يوم أحد فيوم في ما مقابل في الأعضاء فاعل فاعل طيب اذا ها إذا لم يقبل تقدير معنى في فيه مثل إذ ومثل عيد انظر في الآن ذاك هذا لآراء أهل فعيد. إذا لم يقبل تقدير فيه كإذ نؤوله بماذا بما يقابله بماذا ما الذي يقابله حين زمننا حين فهمت في اشكال طيب لفظ الزمن لازلنا مع لفظ الزمن لف الزمن ينقسم الى قسمين لف الزمن ينقسم إلى قسمين مبهم ومختص عاصم هنا لا مبهم ومختص ينقسم الى ماذا الى قسمين ما هو تعريف المبهم ها. ما هو تعريف المبهم هل كتبتم تقسيمين لا. ضرف الزمان ينقسم لا. إلى قسمين لا. وحاولوا أن تعرفوا الضارج لأنه سيأتي ضرف المكان هو أيضا ينقسم ضرف الزمان ينقسم إلى قسمين القسم الأول مبهم ظرف الزمان مبهم القسم الثاني ضرف الزمان مختص ما هو ضابط مبهام؟ ما هو ضابط المبهام؟ هذا هو السؤال ما هو ضابط المبهام هو ما دل على زمان ما دل على زمان غير, غير محدود ولا محدود ما دل على زمان إما تقول غير أو غير جائز ما دل على زمان غير محدود ولا معدود ها غير معدود ولا او غير محدود ولا معدود ماذا كتبت في الضابط و مثلا على زمن غير محدود ولا, ولا معدود ولا معدود ولا معدود ركز معي ولا معدود نحو ها. نحو وقت وزمان وحين أو نحو وقت وحين وزمان نحو وقت وحين وزمان طيب ركزوا معي حين حين هذا مبهم ولا مختص ها لأن ما لا نعرف هذا الزمن يدل على زمن لكن هذا الزمن محدود غير محدود ولذا كي نذكر القصة طويلة أنا أعرض عنها لأن اختصارا يذكرنا أن رجلا قال إن زوجتي طالق حيم إلى حيم فقال له إلى الإمام علي رضي الله عنه فقال حيم يعني بين عشية وضحاذ ذكر الآية قيل حيم يومين وقيل حيم سبعة أيام وقيل حيم عمر الإنسان وكل كل زمان يحدده إلا ويأتي بآية ولكن هذا كله شريعة مصنوعة باليد شريعة مصنوعة باليد فأنا عرضت عنها اختصار لكن افهموا شيء واحد هو ما دل على زمان غير محدود ولا معدود وقت محدود غير ها غير محدود لا تقل نعم هكذا تتصرع هذا طيب غير محدود ولا معدود زمان زمان مبهم يعني لا يدل على شيء محدود ولا يدل على شيء معدود حين مبهم لا يدل على شيء محدود ولا على شيء معدود وقت مبهم لا يدل على شيء معدود ولا شيء مهدود واضح? هذا إيش ضابط من؟ ضابط المهى ما هو ضابط مختص وما دل على وقت وزمان معين ومحدود وما دل على وقت وزمان معين ومحدود عكس ايش؟ عكس المهى مهسنة وما دل على وقت وزمان معين ومحدود فإمثال العاصر مثال ذلك نحو ساعة ويوم ها اكتب بسرعة نحو ساعة ويوم وليلة وأسبوع وشهر ها نحو ساعة ويوم وليلة وأسبوع وشهر هذا الوقت محدود ولا غير محدود محدود حتى ولو كان شهر حتى ولو كان سنه حتى ولو كان ألف سنه محدود ولا غير محدود. محدود واضح طيب اذا سئلتم ظروف الزمن هل كلها صالحه للامتصاب على الظرفيه ام لا يعني لنصلح على الظرفيه ام لا قلوا الجواب نعم سواء كانت مبامة او مختصه الجواب نعم افهموا هذا سيأتي حكم اخر في ظرف المكان انا اوعد السؤال ظرف الزمان بنوعيه المبهم والمختص هل صالح ان يكون منصوبا على الظرفيه مطلقا ام لا ها فهمكم فهمت عندما الان تكلمنا على ظرف الزمان بنوعيه المبهم والمختص هل, هل هذان النوعان صالحان لان يكونا منصوبين على الضفه ام لا الجواب نعم سواء كان مطلقا سواء كان مبالغا او مختصا الجواب نعم سواء كان مبالغا او مختصا ثم نساله المصنف فقال نحو نحو كلمه نحو يعني قيل انها بمعنى مثل وذكروا لها معانيها لعل إن شاء الله في المرحلة أخرى نقرأ وبعد نحور دائما إذا لم يكن الكلام محكيا أو لم يكن بين قوسين يكون بعد نح كيف يكون الاسم جور ولذلك تكرروا البيت الذي كتب ما هو وكل ما يوجد بعد نحوي فإما ومجرون يا قارئ النحوي كذلك نفس الشيء يقال في الظروف وكل ما يوجد بعد الظرف فإنهم جرون بدون خلفي، بدون خلف. غرفي طيب. طيب مثل المصنف فقال نحو اليوم اقرأ المصنف ماذا قال في المثل اقرأ المثل شوف اسمع باب وظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو نحو يعني مثل اليوم والليلة وعدوة وبكرة وصحرا وغدا وعتمتا وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك يعني من ظروف الزمن طيب هذه الأسماء التي ذكر المصنف تفهمونها ضابطها هل تفهمون ضابطها ضابطها ها؟ طيب اليوم ما هو ضابط اليوم قل تعرف ضابط اليوم اكتب اليوم هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس اليوم وهذا اهم في ضف الزمن هذه اسماء تعريف ضابطها كل اسم تعرف ضابطه اليوم هو من يكون الشمس عفوا من المفروض الفجر إلى غروب الشمس هذا ولي وسواء كان المفعول فيه معرفة أو ان أو المفروض أو صفة واضح مثلا تقول صمت اليوم معرفنا يوم الخميس مضاف إليه مضاف إليه صمت يوما أو مضافا قلنا هذا سواء كان نعرفها او لا يهم واضح طيب ركزنا اليوم اليوم ماذا <تصفيق> <تصفيق> يا إخوانا احفظوا, إحفظوا الضارب دون أن ترجع إلى الورقة ركز شغل شغل شغل مخك قليلا يعني تكتب لكنك لا تحب ان تفهم ما كتبت اليوم هو اليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس هناك فائده وهذه فائده قراءه الحديث وهذه الفائده في الحقيقه تحتاج رحلة أو تحتاج رحله ما هي هذه الفائده هل اليوم ركز معي جيل داخل في الليل ولا غير داخل شوف الاخوة في القلطة يعني في الغرفة قل ما رأيكم اليوم داخل في الليل او غير داخل ها ماذا قال؟ يعني يسمعون دعم فمن كان له جواب فميجي فهمتوا السؤال ماذا قال؟ اليوم عندما نقول يوم الخميس هل الليل داخل أم لا؟ لا داخل داخل يعني أحببت أن أذكر لكم هذه الفائدة سجلوها أولا أقولها لكم ثم ماذا قال؟ لا إذن هذا انه مؤقت ركزوا جيدا وهذه فائده مهمه يذكرها اهل الحديث ويذكرها الفقهاء العلماء انظروا عندنا اليوم اكس هذه الفائده اليوم اذا ذكر منفردا فالليله داخله فيه وهي فائده مهمه اليوم اذا ذكر منفردا فالليلة داخله فيه معنى إذا ذكر منفردا ماذا نقصد بقولنا اذا ذكر منفردا الناس وعيد. ها بدون نيائز. ها بدون قيد اي قيد ايش القيد ها ها. اذا ذكر منفردا اذا قال ها اذا لم يقل اليوم والليل ذكر الليل فاذا اليوم من طلوع فجري إلى غروب الشمس لا يدخل الليل لكن إذا قلنا اليوم ولم نذكر الليل معه جو ذكر ملفردا هل داخل الليل ولا لا عندما نقول يوم الخميس طبعا دخلت حتى الليلة فهمتم هذا فائدة مهمة جدا جدا جدا وإذا لم يذكر منفردا فغير داخل وإن لم يذكر منفردا فغير داخل فهمتم هذه الفائدة والله لو لم تستفيدوا من هذا المجلس اليوم إلا هذه الفائدة لكفاكم شرف ها ماذا كتب لاحظتم هذه وهذه الفائدة عند قصة لأذكرها يعني مش أي واحد يعطيك هذا الفائدة إنما يذكرون هكذا يقول اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بس فقط لكن هل الليل داخل أم خارج هذه قائدة إذا ذكر اليوم منفردا كانت الليلة إيش داخلة فيه وان لم يذكر منفردا فغير داخلة فيه طيب بقي السؤال طيب إذا ذكرت الليلة منفردة أنت عاص إذا ذكرت الليلة منفردة هل يطور في النهار ألا ها الجواب لا لأن النهار يتحمل أن يرتبط بالليل لكن ليلة العكس لأن نبدأ بالنهار وليس بالليل فأنتم هذا إفهم هذه الفائدة فهي فائدة مريمة ننتقل اليوم ما لقى المسلم بعد ذلك دائما المتن يكون معكم اليوم والليلة ما هو ضارط ها ما لقلنا في النهار من الشمس إلى غروب الشمس من غروب الشمس إيش إلى طلوع الفجر أحسن. من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يعني بدأتم تشغلونا ها طويت المخ، اكتب اكتبها اكتبها أكتب. ها الليلة من طروعي من غروب الشمس الى طروع الفجر والسوان كانت ايش صحيح سواء كانت معرفة أمنكبه. ام نكرة ام مضافة أمر تقول اعتكفت الليله ليله هذا ايش معرفه ولا نكره معرفه اعتكفت ليله معرفه ولا نكره اعتكفت ليله الجمعة ماذا لكن ماذا معرفه ما قلنا الليله ثم قلنا ليله ليله الجمعة ايش هو مضاف شغال مضاف واضح فسواء كانت معرفه او نكره او ماذا اخر او مضاف فين تاس طيب اليوم والليلة وغدا هذا هكذا لازم، لا وغدا او غدوه وغدوه غدوه هنا بالتنوين طبعا إما مع التنكير وإما مع ادنه مع التعريف اما مع التنكير او بادمه يعني مع التعريف من صلاه ايش ها لا قبل ان نعطي المثال ما هي الغدوه غدوه, غدوة قلناه من صلاه ايش الغدوه من صلاه ايش مع لا لا أتيك غدوة غدوه من صلاة إيش من صلاة الصبحية ها ها قول ماذا يقولون لا من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس الغدوه من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس نحو زرتك غدوة كيف أيونا زرتك غدوة الخميس كيف هنا؟ مضافة زرتك الغدوة قالوا جائز بعضهم أجازة يعني ما عرف بدون إضافة وبإضافة وبالتمثيل وعصب طيب ربنا عز وجل يقول في سوره غافر النار يعرضون عليها غدوا وعشية غدوا غدوا ايش ما عدتم قالوا عرشيا الغدوه من ماذا ها الغدوه من ماذا من صلاه الصبح فهم يعرضون على النار غدوه عشيا من طلوع الصبح الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس الى غروبها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هكذا في صورة غافل واضح هذا؟ فلذلك تقول غدوة يوم الخميس ها مضاف إلى واضح؟ طيب فاهم هذا؟ فاهم طيب الغدوة من طلوع الصبح إلى من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بعد الغدوات بكرة طبعا ينبغي يكون هكذا واضح؟ بكرة صحيح؟ ها بكرة بكرة أيضا مثل غدوم بالتنوين مع التنكير وبعدمه مع التعريف بالتنوين مع التنكير وبعدمه مع التعريف ما هو ضابط ما فهمت ماذا قلنا بكرة وبركة يوم الخميس ها واضح طيب فهمتنا بكرة أجيءك بكرة منكر أجيءك بكرات يوم الخميس معروف، يوم معروف واضح. البكرة من أين ظابطها عاصم؟ مش هو أول النهار، أول النهار، أول النهار. بكرة هو أول النهار، عرفوا بكرة بأول النهار، وأول النهار من ماذا؟ من طلوع الفجر على. الصحيح من طلوع الفجر على الصحيح فهو اول النهار بكره هو اول النهار وقيل انه من طلوع الفجر على الصحيح وقيل من طلوع الشمس فهما قولان ولذلك اختلفا النحاة وبعض المحدثين في هذا بعضهم قال ايش البكره من ماذا أول نهار هذا طبعا عام أول نهار ولكن أول نهار من طلوع من الشمس إلى من يعني أول نهار من طروع الفجر ما من طروع الشمس من طلوع الفجر هذا أول نهار وقيل من طروع الشمس بعضهم قال من طروع الفجر عندما يطلع, يطلع الفجر مش فجر من غربة غربهم عدم مش فجر عند الفجر عندما يطلع الفجر يقال له إيش بكرة ماشي بكرة كيف يعمل كثير من الدول في الحجاز وغيرهم يقوله بكرة بكرة من قائل بكرة يعني غدا هذا خطا البكرة إما هو أول النهار على الصحيح ولكن هل من طلوع الفجر الصادق طبعا أم من طلوع الشمس بين العلماء ولذلك صافرت بكرة كيف هي مناكرة سافرت بكره الخميس كيف هي عرفت بالإضافة بالإضافة ماذا قال ربنا ماذا ماذا قال ربنا وسبحوا بكره واصيلا بكره كيف هي يا ناس من الكلمه معروفه ها بكره كيف هي منكر بكراتا منكر كما في سورة إيش سورة الأحزاب بكراتا طيب ماذا بقي لنا صحرا البكره الذي يقتضي يكون صحر صحرا ها صحر الصحر بالتنوين متى <تصفيق> فهموا لي هذا ها <تصفيق> <تصفيق> لا متى يكون بالتنوين ماذا اكتب اكتب <تصفيق> أكتب متى يكون صحر متى يكون صحرا بالتنوين متى يكون صحرا بالتنوين وهذه غالب المجالس العلمية في الامتحان يسألون متى يكون صحرا بالتنوين كتبت السؤال هل أعجب الإخوة في الغرفه متى يكون صحرا بتنوين اذا لم ترد به سحرا يوم بعيني اذا لم ترد به سحرا يوم بعيني فبالتنوين معناها عسل اذا ترد به صحرا صحرا يوم بعيني لم تقصد سحرا يوم بعيني يكون بالتنوين صح ويكون بلا تنوين اذا اردت به سحرا يوم بعيني فيبدو الان ربنا هذا زوجي ماذا يقول قل هذا لا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هو هذا ما هو ضابط. هذا أنا سؤال صحراً ماذا... يعني متى صحراً هذا أما... هذا ليس ضابطاً. هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا فانت عاصم طيب سحرا بالتنوين ماذا متى متى نقول سحرا متى تقول سحرا انا لم اقول لك الضابط متى تقول سحرا بالتنوين وسحرا بلا تنوين متى يا الله اذا ايش يوم بالتنوين إذا انترد به صحر يوم بعينه كيف يكون بدون تنويه؟ بتنويه وإذا أرت صحر يوم بعينه كيف يكون؟ بتنويه لا بدونه؟ بدون تنويه واضح؟ طيب ما هو ضابط الصحر؟ آخر الليل قبيل قبيل الفجر الصحر آخر الليل قبيل الفجر لا كما يفعل المغاربة عندهم في الثانية ليلا عندهم هذا هو الصحر وهذا ما هو الصحر هذا قيام له ولذلك الناس يتناولون صحورهم في هذه الساعة وعندهم ما يسمى بالمدفع هذا المدفع يضرب كأنه دبابه وهذا يحيط إلى أنه خلاص اقطع إذا أكلت قطع. وانا دائما اقول وسئلت على هذا ها اذا سمعتم المدفع ادفعوا الطعام الى بطونكم اذا المدفع ادفع ها لا تلتفت لان من سنن الانبياء تاخر الصحو وتعجيل الفطوح ما عندنا العكس ولذلك من اراد ان يحفظ اقولها لكم كلكم من أراد أن يحفظ وأن يبقى أن يبقى محفوظه لا يفر منه لأن الحفظ هو إذا أردت أن يبقى محفوظك راسخا متى أردت وجدته ماذا تفعل قم فقرأ في الصحر قم فقرأ في الصحر ولذلك دائما أقول لكم ماذا كنت أقول لكم عاصم ماذا سوال قراءة الصحر لا تحتاج إلى إعادة النظر أحسنت ولله ضر القائل واحد قال شبابنا يحملون الأثقال العظيمة ولكنهم لا يستطيعون أن يحملوا اللحاف إذا أذن الفجر فهمت؟ عندما يؤذن الفجر عاد يقول الشيطان عليك ليل طويل ها والخطاب لكم أنتم أيضا والغريب طالب علم ينبغي أن يكون له ولو ركعتين في الليل على كل ما هو الصحر شو هو الصحر آخر الليل قبيلة قبيلة قبيلة الفجر فلذلك تقول صليت صحر الجمعة صحر الجمعة وش معروف ولا مش معروف أنا معروف طيب واحد مثلاً قالك ضروري تأتيه فقلت له أتيك صحر من الأصحاب معروف, معروف. معروف. معروف. معروف. المجمع عاص أتيك صحر من الاصحاب معروف ولا غير معروف غير هذا ما هذا كلام في اللغة تحريك راس كلام في اللغة كلام في السرعة أتيك صحر من الاصحاب إيش هو يعني ما اللي ما معروفش يعني ما يجي ليش قال أعطني كذا وكذا أعطيك سحرا إيشالسحرة متى يأتي الصحراء الله اعلم الله أعلى غضوة غدن عفوا غدن غضوة ما هو ضابط غدن لأن إما أن تضيف ضابط غدي ما هو ضابط غد ما هو ضابط غد هو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه هذا اليوم الذي أنت فيه اسم الغد اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه كتبته عاصم سوار اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه سأطلب العلم غدا سأسافر غدا إن شاء الله سأجتهد غدا في حفظ نصيبي من الحديث أو من المتن واضح فما هو غد ها؟ اليوم بعد اسم اليوم الذي الذي بعد الذي يأتي بعد يومك الذي أنت فيه بعد اليوم ماذا يأتي؟ العتمة صحيح؟ عتمة عتمة ما هي العتمة؟ طيب يقول أحد الصحابة صلينا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها عتمة ولذلك هناك من يسمي صلاه العشاء عتمة شنو هو العتمة؟ شن هو ضابط العتمة؟ شن ضابط العتمة؟ ضابط العتمة هي ثلث الليل الأول ثلث الليل الأول ولذلك كان أبو هريره يقوم ثلث الليل الأول وزوجته ثلث يقوم ثلث الليل الأول وزوجته تقوم ثلث الليل الثاني وآمته تقوم ثلث الليل الأخير فكانوا ها قسموا الليل أثلاثا يعني أبو هريره يخليه من عسو هو يقوم ثلث الليل الأول لما يدخل ثلث الليل الأهل الوسط الثاني يوقف زوجته فإذا رفضت رش الماء في وجهها أو العكس المرأة ترش الماء في وجه زوجها ولكن مش الزوجني هذا الزمن باللحيه واحد أنا عارفه رشت قال لزوجته اليوم العقد إذا لم أستيق للليل لأن اشترطت عليه قيام الليل قال ضع يعني رش الماء في وجه فلما رشت الماء في وجهه طلقها واضح هذا ليس في فريضة في نافلة قيام لي أما الفريضة خلاص ياك الشيطان وقد جعل أذنيه مرحاً قضى حاجته فيه نام عليك ليل طويل قد عليك ليل طويل ها, ها؟ كيف ها ها يعني قالوا بأن يقال على أن لجنة تابعة المسجد في الرياض والله أعلم, الله أعلم بصحة القائل العهدة على من نشر ذلك فقال من لم توقل قالوا من لم توقل زوجته ل لصلاة الفجر نعينه ليتزوج الثانية فاصبح المسجد مكتظا للمصلين. امراه خايفه عندك يتزوج عليها قوم ما كتنعش الليل قوم على كل عتم وثلاث الليل ثلاث ليل الاول غير عادنا ناصف جيتك عتمه السبت الصب... الصب... الصب... عتمه السبت جيتك عتمه الجمعه جيتك عتمه الخميس هنا كيف معروف ولا معرفه؟ ناس معرفون ولا نارك؟ جئت كائتمه معرفه منكر فلذلك نذكر مثال المعرف ونذكر مثال منكر لنبين لكم على انه جائز هذا والجائز ماذا بقي بعد عتنا الصباح ما هو الصباح؟ اول النهار اول النهار ضابط الصباح هو اول النهار كما سبق أول من النهار ليس الصبح كما يقول المغربة وكثير من الدول العربية عندهم الفجر الصبح الكاذب الصبح الكاذب تقول بكرت إلى المسجد بكرت إلى المسجد صباح الخميس أو صباح الجمعة فهنا كيف الصباح كيف هو معرف ولا غير معرف صباح الجمعه معرف, معرف. طيب الاضافه احسنت انتظرك صباحا كيف اوازي انطلقك صباحا معرف انتظرك صباحا انطلقك صباح الجمعه معرف منكر معرف انتظرك صباحا منكّر ما لك تقول له أنت خايف منكّر تنويّن التركيب منكّر واضح؟ ومساءً بعد الصباح المساء ومساءً مساءً قال النحات مساءً بالمد لانه هنا مساء ألف مقصورة وهنا مساء بالمد من يقول لضابط المساء؟ ها شو ضابط المساء؟ ها؟ لا لا من الظهر الى اخر النهار المساء من الظهر الى اخر النهار وقبل المساء هو الاوفق لمذاكره الدروس لكن عندكم دروس لعل ان شاء الله ان بقي لنا وقت ان نسافر سنجعل وقتا خاص للاوقات التي ينبغي أن يحفظ فيها للنسان الأوقات التي ينبغي أن يراجع فيها الأوقات التي ينبغي أن يحفظ فيها وقت الحفظ ما هو؟ وقت الصحر هذا هو أحسن وقت قراءة الصحر لا تحتاج إلى إعادة النظر وقت المذاكرة للدروس وقت المساء ولذلك تقول ذاكرت درسي مساء الجمعه ذاكرت درسي مساء الجمعه الطلب الان كيقولوا يوم الخميس ولا يوم الجمعه القليس وما كيقولوا الاربعاء والخميس الاربعاء في المساء والخميس كم وما كنا كن كانوا يقولون لنا لما عمر قليس قليس هو فراش يغطي به الانسان يصنع باليد في بريطانيا ان يعني لك على بريطانيا هو ان يكون لك ان يكون ما ان يكون ولا ان ومن لك ان يكون فلا يفرد في الخمسة ان يكون اللي ان يكون ما ان يكون لك ان يكون واضح عاصم واضح لك ان يكون مساء ان هذا مض... آه... معرفه آه... معرف لمنكر معرف جئت مساء معرف لمنكر ماذا ما يوقي يا عاصم العاشر أبدا صحيح؟ أبدا انظر نحن بالرشد بالحفظ الرشد أبدا ما هو الضابط ها أبدا هو الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهى الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهى لا أصاحب المبتدع أبداً لا أصاحب الفساق أبداً لا أصاحب الأشرار أبداً لا أصاحب العلمانيين أبد الآبدين أبد الآبدين واضح؟ يعني الزمن المستقبل الزمان المستقبل الذي لا غاية لمتهى ليس له غاية ابدا بعد أبدين يأتي امدا يأتي امدا امدا وش هو امد ظرف الزمن المستقبل ظرف الزمن مستقبل هذا وضابطه ظرف الزمن مستقبل هو ظرف الزمن ولكنه مستقبل لا أقترف الشر آمدا الظهر هذا مضاف الأنين آمدا الظهر لا أقترف الشر آمدا آمدا واضح هذا مركب نكرناه مع رفاسي تنين تانية أمد أنا أنا الضهر كيف هي أمد منكر جميل ماذا بقي لنا بقي لنا الحين حينا هذا اسم الزمان ضابطه أن يقال هو اسم زمان جاء مبهما اسم زمان جاء مبهما تقول قرأت حينا من الضهر كما قال الله عز <تصفيق> الذي يراك حين يراك يراك حين تقو ثم قال المصنف وما أشبه ذلك الآن اقرأ أمك قبل أن نقف عند قوله وما أشبه ذلك اقرأ أمك اقرأ أنت عاصم المد ارفع صوتك منه ضرق الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقضي يارفين قل كلمة كلمة وارفع صوتك بها وشوف وش فهمت المات ولا لا اقرا انا اولا باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم ما هو ضاره اليوم والليله ما هو ضاره الليله احفظها للضوابط وغدوه وبكره وَسَحَرًا وَغَدًا وعتمه وَصَبَاحًا وسواء كانتش مُنْكَرًا أو مُعْرَفًا أو مُضَفًا وَنَسَاءً وَأَبَدًا وَأَمَدًا وما اشبه ذلك؟ فأقرأ عاصل ها إقرأ ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب أه. بتقدير فيه اليوم والليلة وغدوة وركات وصحران وعيم وعتمة وصباح ومساء وأبدا وأمدا أه. وحينا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك طالع أنت يفحصه في المياه نعم بعرف الزماني هو, هو اسم الزمان المنسوب تقديري فيه المنسوب تقديري فيه عاصم بقي فيه إشكال يعني ال الفقرة اللي كنا طيب قول نحو اليوم, اليوم لاحظ مثل اليوم المعرفه اليوم ويجوز حتى التنكير ولكن التنكير قلنا اليوم التنكير من عمر قابل انه مفعول به زين والليله والليله يجوز ليله ايضا ها سواء كانت معرفه او نكره اها بكره وسحرا وغدا وعتمه وصباحا ومساء وأبداً وأمداً وحينا وما ذلك لاحظتم هذا الظرف الزمان هو سهل جدا وإنما فيه ضوابط هذه الأسماء ضروري أن تفهم لكن بقي لنا قول المصنف وما أشبه ذلك اكتب وما أشبه ذلك اكتب من ظروف الزمان مطلقا مبهمة أو مختصة وما أشبه ذلك وهذا من لسان شيخنا الشيخ أيضا رحمه الله هذا الرجل يعني كان سيلوي عصري نعم فكنت أقول له أنت يا شيخنا سيلوي عصري يقول قل بعدك حفيد سيلوي أقل شيء وهذا قلت لكم على أن الله المسالك في أربع مجلدات صححته عليه من أوله إلى آخره التجار واضح؟ وما اشبه ذلك من ظروف الزمان المبامه او المختصه مثال المبامه وقت ساعه اوان هل ذكرنا نحن وقتا عاصم؟ لم اذكر وقت اين هو قل اين الوقت فالمثل في وقت ما في وقت يعني المصنف ذكره ذكره في قوله وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك يشمل ظروف الزمان المبهم كوقت أكتوبر كوقت وساعة وأوان كتبتموها كوقت وساعة وأوان أوان يحضر الأستاذ هذا مثالا هذه الأمثلة الثلاثة لمن للزمن المبنى أم المختص عاصم كتبت الثلاثه عاصم ماذا كتبت وقت ماذا اخر ماذا اخر وأول اما مثال المختص فضحا لا عفوا انا نعم مثال مختص نعم فضحا وضحوه وضحوه ضحا وضحوه لا اله الا الله ساعتين تقريبا إذا نقف هنا ونعتذر انا ظننت ان على كل بقيه هذه الاسماء منها ما هو ثابت التصرف والانصراف ومنها ما هو ثابت الانصراف دون التصرف ومنها ما هو ثابت التصرف دون الانصراف وهذا سياتيكم ان شاء الله بعد العيد وتقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك ان شاء الله أن ينصر الله عز وجل أن يجعلكم من علامة العاملين وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن ينصر المجاهدين بإعلاء كلمته كما سبحانه وتعالى أن ينصر في كل مكان خصوصا في القدس وفي مالي وفي بورما وفي الشام وفي العراق وفي كل بلاد يتعرض للمسلمين ولأعراضهم آمين آمين ونعتذر على درسي يومي اا إن ان شاء الله حتى بعد عيد الاضحى ونستانف ونعتذر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا لا أنا متعب وش ساعة السؤال